وما تسألهم عَلَيْهِ من أجور إن هو إلا ذكر للعالمين وكريم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا أ فلا تعقلوا حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي مدن نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ تَّكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ